أعزائي المشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج في الممنوع في الممنوع التقى المستشار مأمون الهضيبي وكان هذا الحوار الصريح ما أهلا بك سيد مسجد أهلا بك سيد مجدى واهلا بقناة دريم وشكرا لكم وأسأل الله تبارك وتعالى هو يوفقنا جميعا وستدنا جميعا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وإصعاب جميعا بسم الله الرحمن الرحيم بالاسم محمد المأمون حسن الهديبي يعيد الاسم الربع. نجل المستشار حسن الهديبي اول مرشد عند خل المسلمين بعد الامام حسن نعم هذا صحيح من الجيل الحرس القديم او اخر هذا الجيل والله سموه زي ما تسموه انا لا اعرف ان انا يعني ما قلت أنت وانا من مواليد عشان يعني يسار لك الأمور انا من مواليد 28 مايو سنة 1921 يعني انا اكبر من الله يرحمه وصفه مشكور بحوالي ثلاثة أشهر مصر اه يعني ثلاثة وتمين سنة تعريبا ثلاثة وتمين سنة تعريبا يعني لسه داخل في 82, 82 وربنا يقدم لنا بالخير ربنا ديفنا تلعبا احنا بنقول المسلمين في جميع الحال على المفوض ربطة واحدة مش حزب يا ما عرفش حاجة بصراحة والله لا ما عرفش حاجة لا ما عنديش فكرة لا بصراحة ما عنديش, ما عنديش فكرة انا عرف ان هو كان في معانا معنا كان في الإمام الشهيد حسن البنة نظم الحزب عمل حزب الأخوان بس بس ابتدى يختفي يعني بعد بعد حرب 73 كده ابتدى ينام او ميزهرلوش مكان في مصر يعني انه تنظيم زي حاجة زي ارهابي كده ما عرفش انا بعرف انه دول مفروض جماعة اسلامية تدعو للدين الاسلامي وتفقه الناس في الدين هم هنا كل اللي فاكرينه ان هو ارهاب وان هو لكن مثاله هو غير كده خالص يعني لا ده ما عرفش عن تنظيم الدول اخوان ده لا اعرفش شيء الله اذا افلاحوا اذا صدقوا اشتغلوا بقى كويسين ولو اختلفوا مشكلة كبيرة او يعني اللجنة المنود بيها بقى عملية الترشيح والاختيار والمسألة ديت اللجنة ديت بتتكون من ايه او طبيعة عملها ايه او طبيعة عملها <تصفيق> انت بتعمل يعني وكأن احنا يعني جاءوا حزب رسمي والناس كلها مرترفة بنا بينما وقع الأمر يقول ان احنا دائما نقدم إلى المحكمة العكترية لان احنا تنظيم محظور ومخالف للقانون وده يعني بيفرض علينا آآ يعني آآ أعباء ان احنا في تصرفاتنا نراعي إحساس الدولة وان احنا ما نعملش حاجة إنها يعني لا نريد نستفزها ولا أن يصدر عننا أي شيء يعني خليها تحس بان احنا بنجرح كرامة السيادة بتاعتها اللي اللهم بيهتزوا بها في احنا يعني فيه التكلم في الحاجات دي صعب قوي ولذلك يعني انا مقدرش اقول لي اسماك ولا اقدر اقول لي انا قلتلك بمراحل في مراحل في مصر تمت ثم بيبقى, بيبقى هذه المرحلة في مصر تمت ثم يعني تحول المسألة الى الى اخرى جهة اخرى بت هي بتطرحت الموضوع وتتخذ فيه قرار صوتني الشر انا مش بتكلم على اسماء ومش عايز اعرف اسماء ولا حتى التشكيل ولا الاسماء ما ولا التشكيل ولا الاسماء ما انا بتكلم على سلطات سلطتها سلطات هذه الجهه ال... لانه ده مهم جدا مهم جدا في ايه مهم جدا للناس الناس ترى مثلا المرشد العام للدول المسلمين كيف يتم اختياره يعني ذاك نوع من الشخصية كنوع من نعرف هذا الحقيقة. كله يا ريت يا يا ريت يقولوا يعملوا إحنا مستعدين علينا علماء بس الأوضاع اللي احنا فيها احنا نظر إحنا بنطالب بنطالب إن إحنا يعني عامل معاملة رسمية ويكون لنا كيان قانوني رسمي وطموح حلال سريعي هو إن كل إجراءاتنا تتم على علنا وبصورة واضحة وإحنا في سنة 95 لما عملنا إتمام في الشورى انكثت النتيجة إنهم خذوا ثلاثة من يعني أمبر وأكبر أخوانا ويعني الناس في المجتمع قدموا الحكم العسكري. يعني حل أقدرش هل هذا. هل مجلس الشورى غير مكتب الشد او ما يسمونه؟ أكبر عدد عداده أكثر أكتر من مكتب الشورا. بعض الم... عضاء مكتب الشد يبقى بعض في مجلس الشورا بناء. ولكن. ما مجلس الشورا بيبقى أوسع وسلطة سلطة أعلى مجلس الشورا طبعا مجلس الشورا زي ما بيكون في ما بس أحيانا إذا تعذر اجتماع مجلس الشورا مكتب الأرشاد يأخذ يأخذ باختصاصه ويقوم بعمله إذا إذا أفهم من كده إنه مكتب الأرشاد هو اللي بي بيقوم بعمله والله أنا معرف ما أعرف شو معه يعملوا إيه بالي ولكن أنا في تقدير الأمور إنهم هيحاولوا مع مجلس الشورا إذا أذأم كانوا اجتماع مجلس الشورا وهي ما امكنش هيعمله هي هي هي اعتقد ان مكتب الارشاد هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي لا هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي قال وساتك يمكن أكدت على كلامه من شوية إنه سبب في تأخير الإعلان اسم المرشد الجديد بيرجع إلى الضرورة قيام أعضاء التنظيم الدولي أو سماه التنظيم الدولي للأخوان من غير المصريين بالإدلاء بأراء وقال هذا حكومة ديمقراطية قال ده في تصريح صحافي يعني السؤال يمكن ال أنا شخصيا سمعته من من بعض الناس آآ آآ انه ازاي كيف المصري لغير المصريين ان هم يطلبوا اصواتهم في اختيار المرشح العام للاخوان هو امين عام الجامعه ده ده الدول العربية مش يعني بيبقى غير المصريين بيبدو رأيهم فيه اه ماهي برده جامعه اسلاميه تقريبا اه هو داخليا ما بيبدوش ارائهم فيما يتعلق بنا احنا داخليا ده احنا ممكن نحكي امرنا احنا داخليا واذا ما هم اختاروا واحد غير غير مصري إحنا هنا بأن إحنا قيادتنا هنا خاصة هنا ونعلنها ونبقى مسؤولين عنها، وخلاص حدش هم ليش لهم تدخل في هذا أبدا؟ فإذا المسألة بهذا الشكل محسومة. ز زي, زي ما لهمش تدخل وهم ااا. لا ما لهمش تدخل. لا بس صوت. اهمنا تعرف ها ويا الحوافز هذه يعني في صفاتين صفة محلية وصفة ع عالمية، صفة عالمية طبيعية إما يكون عالمي إما يكونش عالمي، كان عالمي يبقى لازم الناس اللي متشاركوا فيها. إذا <تصفيق> كان ما يش يعني ما هو ما ما يباشر لم يخلص نحن إحنا الأمر إنه نقول <تصفيق> لا لا حديثك لا كنا نوافق للأحزاب لا يجوز أبدا أن إحنا نعمل أحزاب دينية أصلا لان احنا برضو شعب عندنا ديانات تانية مسيحية او خلافه فانا اعارض تماما قيام حزب يقوم على اساس الدين او العرق اكيد طبعا المفروض يبقى هنا في مصر برضو يبقى ليهم حزب نعم بس لو كان على الامور الدينية مثلا المزبوطة الصحة مش الارهاب وبتاع كده ايد طبعا قيام حزب ده <تصفيق> ايو ايد المضار في الوقت الحالي لا لا طبعا اه ممكن عادي يا. لا طبعا الاخوان المسلمين مفروض تكون مش حزب جماعة دينية تشرح اصول الدين وتفقه الناس في امور دينهم لا غير شيء اه ليه لا حاجة كويسة جدا ومشروعه ومتايا ليان لو متدولة في البلد مفاش حاجة بس في حدود الديمقراطية وفي حدود ال. الأدب السياسي يعني ميكونش فيها يكون فيها عدالة يعني عدالة ديمقراطية. آه أيد. بقدر شو هذا الكلام؟ نعم. أنا بأيد الإسلام في أي حاجة. <تصفيق> إذا تنتشر يعني في حالة في مرحلة لاحقة يعني وفي حالة إنه المناخ السياسي يسمح بهذا حالة قيام جماعات أخوان المسلمين بتشكيل حزب سياسي و و وبحيث يبقى تخرج بمسألة الحاضر الموجود ويبقى فيها على وفي عمل سياسي معترف به وشائع هل سيسمح لما يسمى بعض التنظيم الدولي باختيار رئيس حزب أخوان المسلمين؟ هذا يبدو فيه لبس في الموضوع. نعم. كل جماعة مجموعات الأقليات المسلمين سواء كانت تحمل اسم أو تحمل اسم أقفة في بلدة لها كان الخاص ولها قيادتها الخاصة. بعد ذلك يبقى في نوع من التآلف ما بين القيادات لبحث أمور عامة ولا للتدخل في الأمور الشخصية يعني مثلا لا يمكن نحن نتدخل في أمور الناس اللي في الأردن أو في الجزائر يدخلوا انتخابات ما يدخل انتخابات. يعملوا اللي معوزين هذا مسؤوليتهم لكن بلدهم لكن وهم فيها أما إحنا كان نفق عالمي فبنتكلم في مسائل أصول شرعية وفقهية وقد تكون لها بعض الاختيادات المتصلة بالسياحة العامة لللف ولكن لا أحد يتدخل في الأمور الخاصة ب الدولة اللي هو بيعيش فيها، الأفضل. فإذن لو حتى فرضنا إحنا العهد بقطر ما يجون يكون حزب مصري ومستقل إقلاع تام في مصر، وإذا كان له رئيس هيبقى له رئيسه هذا الرئيس إذا قبل إنه يكون رئيس للللإتحاد الدولي يبقى هو يبقى برضه إلى جانب إنه رئيس مختار اختيار كامي المصري مقبول إنه يكون رئيس للتنظيم الدولي إذا لم يقبل يبقى خلاص يبقى زي ما هو رئيس للتنظيم للأكوان المسلمين في مصر وعشان رياحك يعني في كثير في فيه صدق سياح سؤل الأستاذ ابن جيد بنيباد وهو يعني أمين عام الجبل في الأوردن, في الأوردن قال ان ليس في اللوائح ما يحدد جنسية المصر ولكن العرف ان يكون مصري واحنا لا نعتقد انه حيقرب أن يخرج أن أن هذا يمكن الوضع الحالي أيوة وغيان لما كان في شراكة دولية دا الوضع الحالي لما كان في شراكة دولية ستنسّشاره لما يعني الأحزاب الاسترائية لا ستنسّشاره تفقد استقلالها مثلاً لا في, وضع آخر. في حالة قيام حزب سياسي طبقاً للقانون الأحزاب أعتقد أن القانون به ويمنع مساله انه من غير المصريين ان هم يدلوا باصواتهم في اختيار رئيس لحزب سياسي لا ما بيختاروش هم ما الاسواني الاسواني. لا يدلوا لا يدونوا باصواتهم في اختيار الحزب السياسي حزب سياسي حزب سيادي امم حزب حزب مصري يختاره المصريون وفقط وليس لأحد آخر ان يتدخل فيه مم. اما بعد ذلك ان يحصل يعني نوع من انواع التنسيق ما بين الاحزاب الاسلاميه او الجماعات الاسلاميه ان هيءه صحيفه الحياه في انشاره صحيفه الحياه اللندنيه نشرت اسم فيصل مولنولوي وقالت انه ده من لبنان وقالت ان هو قد يكون مرشح للمرشح داخل مصر والله فيصل ده رجل فقي وعالم عالم ومجاهد اسلامي كبير وأنا أحترمه. وانا احترمه فلو. فلو. وانا احترمه واجله ولكن اما ان هو مرشح وغير مرشح ده موضوع اخر أوه. ولا انا استطيع ان اقول انه مرشح ولا اعتقد ان قيل انه مرشح أي. اي صحيفه انا بقول الناس في الجرائد اللي تكتب احيانا احيانا تتنبا وأحياناً يعني تريد ان تسبق الامور واحيانا يعني تصلها اشاعه او رأي او كلام هذا حقها ودي وظيفتها ونحن لا نعترض عليه ولكن احنا لما اتكلمنا اتكلمنا على الواقع اتكلمنا على الواقع ومع ذلك انا قلت لك قبل كله ان الكيان في مصر كيان مصري 100% لا يتدخل فيه احد احد على الاطلاق ولا يؤخذ فيه, فيه رأي اي مخلوق اخر غير مصر فاما بعد ذلك ان يحصل الاتقاء او تنسيق ما بين الال مختلف الهيئات الإسلامية هذا شأن آخر وليس معناه أن نحن من الدخلة في أمور أندونسيا ولا أمور ماليزيا ولا أمور الأردن وزي الأردن في الجبهة العمل الإسلامية هناك أو جماعات غلط المسلمين هناك أردنية 100% لا أحد مننا يستطيع أن يتدخل بكلمة في اختيار قيادتها ولا إحنا نعرف أنهم انتخبوا انتخبوا فلان اختاروا فلان خلاص لا لا ليس عنده وليس انا حق الاعتراض عليه. نعم. ساتمس شر البعض كمان تحدث عن مسألة توريسي الخلافة يعني البعض لل للسلطة داخل جماعة يعني البعض قال ايه إنه المسألة مترتبة ومناسمة منذ ايام المرشد العام الأسبق محمد حمد بن نصر تم الاتفاق على إنه يكون المرشد الذي يليه أستاذ مسافه مشهور وتم الاتفاقة أيضا على أن المرشد الذي يلي مسافه مشهور مأمون الهضيبي وأنه مسألة ديت بس غير تحصيل حاصل يعني دول الناس عاوزين ينظم الكون وكأنهم هم الآلهة اللي يعني اللي هم عارفين الماضي والحاضر والمتقبل هذا كلام يعني ما ما ما ما, ما صحيح غير صحيح حد يبما النفس يعيش يوم ولا ساعة هذا كلام يعني ما هوش وارث وبعدين يعني أنا عاوز أقول لأحد يا هي كيف يمكن ان توار اذا كان الأمر مجموعه را مو يعني موكول إلى مجموعة هي اللي لها مطلق الحرية انها تقرر مصيرها هل هذه دي النعمه الناس اللي بيواجهوا العالم كله وبيروحوا وبيبقوا السجن والمشانق والتعذيب هل هؤلاء هي واحد منهم هيبقى معه يقبل لنفسه نكون النعمه هذا كلام غير وارد اطلاقا عشان صار يعني مثلا الأستاذ عمر التلمساني رضوان الله عليه كان كتب وصية وكان النائب بتاعه الاستاذ مصطفى رشوه ومع ذلك النائب ده لم يعين مستشار ليه ما عايلش معين مرشد محمد حمد وجابوا جهنا سيد محمد ليه رئي أن الظروف السياسية والظروف الجماعة فيها أن هذا ان يكون المرشد هو أحد أعضاء مكتب الارشاد القديم اللي موجودين فيه إذن ما هي الشاميرات ولا اختيار بل بالعفل لما أبرزت بصية الأستاذ عمر التلمساني إن يخلفه الأستاذ مصطفى المشهور لمدة سنتين حتى يمكن عمل انتخابات أخلوه خلاص انتهى الأمر وهو قال هذه الوصية تنتهي وحدش يقرب بها وفعلا لم يعلن علىها إلا قليلة إنما انتهت وانتهى الامر فاذا مفيش أهل. اما ان, إحنا إن يكون في شخص دائما بيبقى الناس اعطى أو او متطلع إليه له شخصيته له كفاءته له معروف يعني انت عاوزين الناس كلها تبقى همل مفيش حد من له كيان ولو حد يعني له شخصية مش معقول في كل العالم في كل العالم بيبقى فيه في الجماعات شخص اشخاص معروفين بيبرزهم مش بالدعاية ولكن بإمكانياتهم أو لأسباب متعلقة بقدرتهم وتجربة اللي هم يخلقوا فيها لما تيجي تتكلم عني مثلا أنا أعود أقول لك أنا مثلاً كنت رئيس المجموعة البرلمانية في برلمان أخوان المسلمين 36 فيها في, وثمانين. في برلمان سلعة الثمانين وعندنا أربع سنين وأنا أمارس هذا العمل داخل البرلمان وخارج البرلمان وفي اللجان بعد ذلك جاءت موضوع خليج ورحضوا خليج والدنيا اشتعلت نار يعني م. يمكن برضو في هذا الموضوع في هذا الملف يعني البعض بيسأل لماذا لم يتم الاعلان عن اسم المرشد الجديد في أثناء تشهيع جنازة المرشد الراحل مصطفى مشهور خاصة انه تم بعد وفاة الأستاذ محمد حمد بن نصر تم اختيار الأساس مصطفى مشهور فيما يسمى بيع المقابر أثناء أثناء عملية الدفن تم اتفاق على اختيار أسس مصطفى مشهور يعني اللي ماذا لما يظهر هذا السيناريو لا لا أوز يعني نصح أحد ما إيش ممكن عقلا ولا منطقيًا من أثناء عملية الدفن يتم اختيار أحد لا هذا هادة... لا مش ممكن هذا كلام لا لا لا, لا ساعات العقدة فزت بتبقى هي اللي بمشي في السوق وخلاص غير صحيح وإحنا هذا كارثة الواقع أنه في أثناء مدد يعني مرض الأستاذ عمر الإنسان هو الله امتدت فكان هناك فرصة لاتخاذ الإجراءات لاختيار من يخلو. لما جاء أيضا موضوع الأستاذ أحمد حمد حمد بن مر. فترة مرضه طالت. فكان هناك فرصة ان تتخذ الإجراءات وتتطور <تصفيق> كان مراحل اسبوعين <تصفيق> <مرة تصفيق> <مرة تصفيق> فترة مرض بل... الاساس مصدفه مشهور <تصفيق> كانوش كافيين ل... <تصفيق> لا واحنا كنا من اول يوم هو المرض هنقعد نشوف من ورا هذا كلام يعني غير ولا غير انساني آه. يعني مش ممكن مم. يعني احنا عندنا مدة طبعا مشهولين يعني بعلاجه بس في مصلحة, في مصلحة عمل الجماعة بتحتم ده؟ نعم المصلحة عامة بالجماعة موجودة بأن نائب المرشد ده يكون بعمل المرشد لا يوجد مشكلة لا يوجد مشكلة لا يوجد فراظ ومن أي. أول لحظة م. ومن ساعة ما دخلت الغيبوبة على طول بقى نائب المرشد هو القائم بعمل المرشد ولا فراغ ولا أي نوع من أنواع الاضطراب م. إنما إن إحنا يعني الراجل يدت النهاردة يعني يعيه ونعقد نفس اليوم نشوف مين حيث لهم طب ما يمكن يعيش. ما ربنا يأخذ بياد ويصيح ويعود إلى إلى يعني الحياة ولسه المسألة محد قرر فيها أشياء الأطباء احنا زين نتعجل الأمور يعني على الأقل مثلا لما كان قعدنا إن في هذه الحلقات لما المسائل استقرت في حد معين هو م إحنا شئ إحنا سألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون نعم. الأطباء المتخصصون هم اللي قرروا مش إحنا لما قرروا قرارهم وأبلغونا به وقطعوا بأمور كان لازم نحنا بقى في السعادة نحسب الأمر نحسب الأمر طبعًا ما كانش قدامنا يمكن أسبوع ولا أقل من أسبوع هل هذا الموضوع يعني إحنا في الأسبوع كويس أو إن إحنا في خلال الأسبوع نحسم نحسب أمرنا في مصر م. إنما الآخرين اللي شتى الحائط الآخر يعني يحتاجوا فترة من الزمن بس تسيت قلت إنه هو قرار مصري مش قرار جول بل أقول لك إحنا هنا في قرار ما إحنا فعامل خلاص أيها عني نحن هل من الملائم أن أنا أعلن قراري أنا يا وبعدين يعني أضيع مثلا الارتبالات الأخرى ولا أحترمها وإيه يعني لما استنى مثلا أسبوع كمان لما ولما يقولوا أيوه أيوه أفضل مثلا ايوه افضل لكن هم يملكن ان يقولوا ايوه يقولوا لا اه يفضل يقولوا, يقولوا لا اذا قالوا لا خلاص يجيبوا هم واحد تاني يعملوه فان محنا هنا فاصل قررنا عم ما أمرنا منتهي من ولا لا. ولا, لا. ولا مجال لا. لاحد ان هو لا. يتكلم فيه سنة وهو سنة هو سنة. اللي يكون بره في الخارج مش هيبقى رئيس الناس زي ايضا انا هنا لما اكون انا رئيس الدولي هكونها مسؤول عن بتوع الاردن او بتوع الجزائر لا. هو دول كده محفوظ احنا في الجزائر قائم بالرئاسة وبالعمل بالعمل و بكل الأمور ما فيها <تصفيق> في الناكل أوردن يقول له أخي عبني من الزنائبات ممكن, <تصفيق> ممكن <تصفيق> الظروف اللي بتمر بها الجماعة منذ سنوات طويلة يعني. بيطرح سؤال يعني كيف تصدر القرارات يعني جماعة محظورة و عليها الاجتماعات ده بيطرح السؤال يعني قرارات بتصدر زي هل بتصدر بالتمرير شوف بتصدر؟ أنا عارض أقول لك حاجة. تجاي هنا عندنا الدواءت هنا نعم. إذن لنا مكان نعم. هذا المكان مش خافي عن الدولة أكيد الدولة عارفة وعارفة كل ما يجري فيها، فإحنا يعني إذا كانت الدولة سماحنا تسمح لنا بهامش إيش؟ إحنا نحترم هذا السماح ونحافظ عليه. نعم ماش أن إحنا ن يعني ن في توسيعه، ولكن ما نستهنش بهذا القدر. فإذا في حدود هذا القدر نحن نعم هم عارفين وإحنا عارفينه ونحن عارفينه. وان فاهمين بقدر الامكان ايه الخطوط الحمراء اللي احنا لا نتجاوزها وهم عارفين القدر اللي احنا بنمارس ايه الخطوط و... الحمراء ساعه 12 يا حد يوضح يعني مثلا لو كان مجلس الشورى مجلس الشورى الجماعة يا جماعه م... هنا أي... ممنوع انا أما... ما اقدرش اعمل ممنوع ماشي. في حاجات كتير يعني في قرارات كتيرة ما نقدرش عقود لما لما يبقى على طول باستضم مع الدول ومع ذلك لوح سعة مسجار يعني مثلا في مجالة أفاق عربية نشر فيها انه كبار المسؤولين الرسميين في الدولة جميع المسؤولين تقريبا بعتوا برقيات عزاء للجماعة وليسيادتك في وفاة الأستاذ مصطفى مشهور عشان تنصح على الوضع وبرضو بيحرسهم على الوضع الرسمي تبيرها يقولوا عائلة المرحوم مصطفى شكرا إيه بس بس ده إنما بقى المغيرهم بقى من الدول الأخرى آه يعني بيجوا لنا وبعثوا ليه وبيجو هنا يعني إحنا أمير قطر بعد إبنه ووزير الأوقاف وأيضا شخصيتين أخريتين من كبار قم في طيارة خاصة إيش مين قطر يعني أو قال لحظة حنقوله بعد قال لنا حنيج وسهلا أهلًا وسهلًا كالترقية وجزاك الله خيرا وشكرا لك وصل وجلت معناها هنا وقام بترك وتقديمه العزاء وشكرنا وخذ بعض وطلع من هنا على الطيار وخذ ورجع على بلد مثلا مجموعة من الأردن قيادات الأردن كلهم الأربعة القيادات العليا في الأردن كلهم قيادات الإخوان أيه قيادات الإخوان خذوا إزم دولت مش مسؤولين رسميين أنا بتكلم أنا أقولش مصريين. لا انا بتكلم ده ده أنا لا لأن بتكلم عن الن اللي, اللي بيجي مثل اللي بيجي المسؤولين المصريين في مصر أنا قلت لك إنهم بيراعم الأوضاع الرسمية. دي مش لا بود سياسي. <تصفيق> مش لا <بعد> سياسي. <تصفيق> والله خف عن. وووقد يكون. ليه لا, لي لا؟, لا؟ اعتراف أنا مش عاوز يعني أجروهم إلى شيء هم يمكن ما قبلوهش أو الاعترافهم شاعتراف. أنا يعني ما ما ما جزاهم الله خير انهم نبعثوا برقيات عزاء ونشكرهم واما ان احنا بقى نتمسك ونجر على هذا شيء نتجرجر فيه ونطلع منه خطة فصلة لا ما مش نشر على الإنسان قيادات إخوانية بارزة وكبيرة سيد المستشار انه في اتجاهين داخل الجماعة في الحرس ما يسمى بالحرس القديم وهو يؤمن بالعمل السري او لا يتجه الى العمل العلني وفي اتجاه اخر بيميل الى انفتاح على المجتمع وعلى الاخر وكل اتجاه بيحاول اقصاء الاخر واستبعاده يعني كيف ستتعامل مع هذا الملف هذه مقولة بعيدة كل البعد عن الوقت يعني لما نيجي واحدة يا عاكف عاكف اه محمد مهدي عاكف ايوه من عاوز تقولوا من الحرس القديم ده وكان محكوم عليه في الاعدام سنه 54 ايوه أكثر واحد يطلب أن نكون أمورنا علنا ولا يقبل أي عمل وإحنا في عملنا كله لا نقبل عمل سري ومن أساس ان نحنا متفقين عليه أنه لا يوجد عمل سري عندنا إطلاق ولا يقبل وأخطر شيء علينا أن يكون هناك جهة سرية تعمل بوجهنا مهما فيها فيها فاذا إحنا مسألة إن يكون عندنا عمل سري مسألة أما حرس قديم وحرس ناقد أقول لك حقيقة تاريخية الاخر الانتخابات اللي قلت لك اشارت عليها كانت خمسة وتسعين هي ان اختارت الناس المجموعة اللي لازالت قائمة اذا مختارة بانتخابات الانتخابات مين اللي عملها في مجلس الشورى او مجلس الشورى عقد كان فيه فيه فيها في يناير سنة عام سنة عام سنة خمسة وتسعين فيها أي. و... وسجل هذا الاجتماع من المباحث وسجل فيها وجمه اقدموه في القضية ان احنا عملنا جريمة كبرى إن إحنا عملنا اجتماع وانتخبنا و... ومن, ساعت... ومن ساعتها قائم حتى الآن هنعمل إيه آه. نعمل نعمل اجتماع تاني في... في... ب... ونأخذ المحاكم العسكرية تانية يعني أي حد ما ح يعني أولى بالناس اللي هي عملت حتبنا هذا حاجة نتتجه إلى الدولة وتقول لها أن هناك أمر واقع شهد فيه الواقع والناس جميعا ال... ال... وأن لا بد لنا من إنه للدولة أنت عتبر بهذا الواقع ونحن في هذه الحالة نضع كل أمورنا أمام الدجه احنا احنا أنت لما تيجي تقول لي دلوقتي عاوز نائب مرشح عاوز, عاوز تفتكر انا افضل او اي واحد يجي مرشح يفضل ان يختار سؤال الاخير في الملف دوت لو تذكر سيادتك كان في ما يسمى بميثاق الوفاق الوطني في عام 95 هاي. و كانت مبادرة خارجة من بعض الانتخابات وكانت بتساعد في عملية إصلاح طرح مشروع العملية إصلاح سياسي وديمقراطي في في البلاد وكافة القوى السياسية وقعت على على هذا النساق فؤاد أسرة الدين إبراهيم شوقي خالد الدين سيادتك عن الإخوان رفضت التوقيع وقلت إنه أو بدعوة أو بمبرر بأنه غير مبني على أرضية إسلامية في نفس الوقت اللي سيادت رفضت في التوقيع المهندس ابو العلا ماضي وهو أحد, احد الجيل الوسط في الاخواني وقع على, على هذا المساق وايضا الزرعة من المفتوح وقع عليه وهو اخواني ايضا بارز وقع عنه عن نقابة الاطباء دوت بيبرز وبيؤكد انه في خلافات يعني كيف انه المتحدث الرسمي باسم الاخواني المستشار مأمون هوديبي لا يوقع والطيادتين اخوانتين تنين من الشباب يوقع هذا دليل على وجوث لا أنا أقول لك هكذا الوفاق الوطني الوطن هذا أي يعني احمل له وضع نعم وهو خمستاشر بند أي احنا بنا علمناهم اجتزامنا بيهم حتى بعد كده أي هي في نقطة واحدة اللي هي فيها وهي مسألة الديمقراطية م. غيرنا كان يريد وخصوصا تجمع اليساري أن نتكلم عن الديمقراطية مصدقة ونحن نتكلم عن الديمقراطية في حدود المبادئ الأساسية الثوابت للإسلام لأننا نعتبر أن الديمقراطية أو الشورى جزء من الإسلام فلا يجوز لأن أي مؤسسة إسلامية أنها تخرج عن المبادئ الأساسية المقررة في أحكام الشراء الإسلام. يعني هما نقد مقرية حتى هم بي الجنس احنا هذا غير مقبول عندنا ودينا يق... لا لا لما الدكتور علينا شوية. هلكم بيخلص. أصبر شوية فضل. أصبر شوية. فهذه النقطة الوحيد. وأما بقية النقاط كلها فمتفق عليها وأنا قلت إنها من حقنا نحن. حافظ على قيدتنا ونعلمنا إنه عقيدتنا ولا نستطيع أن نقرؤ عنها إسلامية ما خلوش عنه أنت بتقول أبو ليلة مضى أيوه أنا عاربت إن الدكتور بس تبقر علي بتقول إن الدكتور عبننا مضى أنا ما عرفش إن كان الدكتور عبننا مضى ولكن أنا أذكر نظار بيني وبينه وأنا ما كنتش يميئ لنائب بورشي إنه كان هو عضو أنا عضو فيه يعني أنه حول هذا الموضوع وقال لي أنت تعرضها أحسن على المكتب وهو وهذا في مكتب الإرشاد مكتب وهذا جاء فيعني علشان يعني ما يعني عرضها المكتب عرضتها بالتفصيل مش بس مش يبرر بس كده فات بس بنجيل ميسره حركه ما استناش يعني انت تدخل كده بتخليني أنا ابقى فيها فإذا مكتب الإرشاد أصدر قراره بان لا وطبعا إن إحنا الحاجه اللي انا هي ديه ديه هي ديت هي دي هي وجود خلاص مش أنا لما أقول دي مخوصية عالية يبي بع بعيد جرنج بعيد بعيد جرنج آه. في السودان وبعيد العسكر أو الناس المستغربين في الجزائر اللي بتكلوا هنا بعض الناس اللي طالبين إنهم يحتفلون بدخول يعني فرنسا ونابليون احتلال مصر آه. فيعني هذا إذا أمور أنا ما بلا أنكر. تقيده بعقيبة الإسلام. أيوة. أما إذا كان في واحد رأى في هذا شيء إنه عاوز يسير وإنه خطوة وعمل حاجة بالصفة الخاصة فهو مش مل إلا كان يبقى توقيع الدكتور او يعني توقيع الأ الأخر الأستاذ أبو العلا كافي. إنما هم يعتبروش هذا كافي. فهذا. ولا حتى إذا كان الدكتور عبد النعمان أبو فوزه وقع يعتبروش إن هذا التوقيع تعلّم الموضوع وخلاصه الجماعة بقت موفقة إذا كان هذا رفق أشياء فإذا كان حتى في هذا فيعني العود أفضل يعني عندما يحصل حاجة نحن بقولش ان احنا معصومين وأحيانا يصدر حد منا شيء ممكن يكون في خطوة زيادة فنتكلمه له يرجع سعد عايزين نغلق الملاف الأولاني وندخل في الملاف الثاني المتعلق بعملة الإصلاح السياسي يمكن شاتك في حفل الإفطار لأقاميته الجماعة جماعة الإخوان العادلة اللي تعملها كل سنة شاتك ألقيت كلمة طلبت فيها ب... لمرة واحد بالغاء قانون الطوارئ اتنين اطلاق حرية الزر الصحة في وسائل الإعلام ثلاثة حق الاجتماعات أربعة حرية تشكيل الأحزاب السياسية أنا عايز أركز في النقطة الرابعة اللي هي تشكيل الأحزاب السياسية يعني أنا فهمت والبعض فهم أنه من دوت انك تؤيد انه ان الاخوان يكون ليهم حزب سياسي يعني هل سيكون الاخوان هل دوت وارد في تكتير الاخوان اذا سمحت الظروف واذا كانت عملية استطلاح سياسي ستشمل دوت يعني ان يكون لكم برنامج سياسي محدد وتسعو فيه الى الوصول والسلطة بالطريقة الديمقراطية اريد ان الفت النظر لشيء أي. لنا رسالة صدرت في 14 مارس سنة 1994 عن نظام الدولة الإسلامية والتعدلية السياسية وفيها وضعنا مبدأنا فيما يتعلق بالأحزاب أولا من ناحية التعدلية السياسية وأنها فطرة وضرورة ولا يمكن منعها ولسأل مطلحة أبدا منعها م. ثانيا أن طالبنا بأن ترفع الدولة أو السلطة يده الأصح السلطة مش الدولة السلطة الحاكمة الحكومة يده عن أي دخل في تشكيل الحدث يبقى الأمر بعد ذلك الشيء الوحيد اللي ينظر فيه أن يكون في برنامج الحدث أو في واقع عمله ما يخالف المقومات الأساسية للمجتمع النصوص عليها في الباب الأول من بالنسبة للأخوان ما الدستور بالنسبة للأخوان هو الدستور وأن الجهة التي تختص بالنظر في هذا الطعن هي المحكمة الدستورية الأولى أعتقد إن إحنا بلرنا مساحة من, من الضبط ومن الحرية كام يعني لها احترامها ولها وضعها مم. بالنسبة لي إحنا, احنا طلبنا بمرارا وتكرار ولا نطالب بأن يكون لنا حزب سياسي لسبب واضح وسبب وسبب أن القوانين المعروضة الآن لا تجعل آل أحد أو لمجموعة من الناس حق في أن يتمارس العمل العام والعمل السياسي إلا إذا في كان في صورة عز سياسي فإذا إحنا طبقا لهذه القوانين لازم نكيف نفسنا معه وإحنا ما ندش منه إحنا بنطالب بهذا طلبنا مرة مرة وما ليش يعني دي أول مرة نطالب في اللي في الاحقضة بتاعتي أو في الكلمة بتاعتي لأن الأستاذ عمر الأستاذ عمر كلمتين رضوا من بعض طالب فيها والأستاذ حامد أبو مص طالب فيها والأستاذ مصطفى مص شا... طالب ما فكرتوش بخطوة إنه عملية التقدم للجنة شو نقول يعني ثم في حالة الرفض نحن, نحن, قضاء نحن قضاء يعني إن شاء الله نكون أعقل من فد لأن إحنا عارفين حقيقة أمر اللجان التي هي تقال إنها تنظر في أمام التشكيل هذا، وعارفين أنها كلها لجان تحضيرية لا فائدة لها منها في وممكن تقنية. أن ينتج عنها ضرر وقد حدث هذا. ستنة. المجموعة اللي خرجت سنة 96 وقدمت عند الوسط كانت نتيجة إيه اعتقلوا عدد منها، واعتقلوا عدد عدد من من في الجماعة اللي اللي مشاركونش حتى. إذن واعتقلوهم وقدموهم للمحاكمة وخدوا أحكام بالسجن ثلاث سنين وخمس سنين إلى عشان تقدموا الضرب بتزن الحجن يعني ما احنا عارفين الواقع يمكن فإذا إحنا صحيح. محنة صحيح. في المسائل إحنا نعمل أشيء صحيح. وأي صحيح. كان أوكي. يرتد إلينا إحنا بالضرر وهي دي كانت الخلافة الوحيدة اللي بيننا بتوع الوسط أي. لان احنا ما كانش بيننا وبينهم خلاف عقائد في شيء حزب الوسط حزب الوسط اللي حزب الوسط ما, كان والعلم ما, ما كانش بيننا وبينهم خلاف عقائد ولا اي حاجة م. ما كانش في اي خلاف على اي شيء خار م. وعلشان هي اقل القديم ولا جديد لا ده هم الحكاية بتاعتهم ستة وتسعين والانتخابات كانت كمسة وتسعين وهم شارفوا فيها يعني ما ده. كانش مضى سنة على انتخابات واختيار الاشخاص اللي هم يكون في مختلف المؤسسات فإذا المسألة كلها هي مسألة إيه الإجراء الأكيس آه. في هذا إحنا بنرى اجتهادنا م. أنه ليس لنا مصفحة في هذا وقد يعود علينا بضرورة واسمح لي أن نترى في المسألة ديت بلا حساسات يعني البعض بيقول وهذا كتب ونشر على لسان سياسيين قالوا خالد موحدين وبيقولوا ناس في الوفد بيقولوا ناس في الشارع وناس كثيرة من المشغلين بالعمل العام بيقولوا بيقولوا الحزب السياسي يعني ما يقومش على أساس ديني ما يقومش على أساس ديني يعني إنه رفع شعار الإسلام هو الحل مستبعد لأنه معنى إننا حزب إسلامي وبدافع عن الإسلام ودافع عن الشريعة إنه بقية الأحزاب كلها غير إسلامية وضد الشريعة يعني هو دوت يمكن ويمكن دوت برضو العمل حساسية بالنسبة للدولة وبالنسبة للاخرين ايضا وبالنسبة للاخرين معنى ان اقول ان انا اسلامي ابقان الوحيد الاسلامي وبان في صفة الاسلامي عن الاخرين انا مش هلتعرض الأسماء اللي انت قد كاف ولكن من هذه الأسماء من اعلم انه يرى ان الحكومة تظهر الانتخابات والنسوان ما ننجحوش فيها مم. وأعتقد معنا أن خالد مهيدين هذا التصريح شهير له وأما أمين حزب التجمع فهو بياده لإستقصابنا بالقوة وبدون أي مواربة دوم دوم مضغيته هو انت أنك لا تهدي من الأحباد ولكن ما الله يهدي من شاء وأحنا أول أما قال أن قال أنه إحنا المسلمين وغيرنا غير المسلمين فدي ما قولها إحنا وقفنا ضدها وصدر كتاب دعاء لقوة ونحن موجودين في السجن سنة 1998 و1999 لأكفد ما تواطر عليه المجتمع في المجتمع وفي الجماعة نحن جماعة من المسلمين ولسنا جماعة في المسلمين وأن غيرنا موجود وقد يكون أفضل منا في دين ونحن لكي في جماعات أخرى كثيرة تقوم بالعمل الإسلامي ونحن نرقوبها ويعني وتمنّا لها النجاح. وإذا فإذا المكو واقع الحل إيه؟ إن جماعة المسلمين عاشت في مصر لما وامتدت وملعت الدنيا وما حصلش أي ضرر لغير المسلمين. ولا حصل اتهام غير المسلمين. في وانا اجرب لك ناس مرة أن بشر رحمه الله. قال يعني ان هو يتمنى إنه يعني يكون يعمل مصر زي ما كمل أتطور. ما عمل في تركيا حتى بالنا ما قالوش انت كفارت ولا ايه فاهم قال له انت عن زعيم وتروح تصلي الجمعه كل يوم الجمعه مسجد مش مسجد وانت يعني وكأنك لا تدري ايه اللي بيعمله تمام اثترغ وانه اقل الشريعه الاسلاميه وعمل كذا وكذا كذا وين ده يعني في تركيا في تركيا سلط من شر الدوله الالمانيه وهي المانيه الى الان منذ آه. كمال اتوركو وحتى الان آه. حزب اسلامي وصل للحكم بس حزب اسلامي ايه لا يرفع الشريعه ومبيقولش الاسلام هو الحل يعني الوسط سلطه للقواعد شوف التركيه الموجوده تركيا لها والله ليه الاخوان بيواجه واجه. بيواجه العسكر اللي هناك اه وار مكان سبق واجههم وعلا يجروا بجرارهم وحصل قبل كده اربع انقلابات او ضغطات عسكريه علشان هذا الموضوع كل ما وجدت قوه اسلاميه داعش الجيش ما فيها أم هذا دا على كل حال دي تركيا لها ظروفها ولها ما فهمنا الإسلامية واقعة لا شيء بتاعها إحنا إحنا لينا أوضاع أخرى إحنا إحنا لينا أوضاع أخرى في هذا لينا بلادنا فيها أوضاع أخرى وأما حكاية إننا يعني هنبقى هو ما بيقولوش الحزب على أساس ديني هو بيقول الحزب ديني حزب ديني أوه. آه هذا خطا لأن حزب دينه ده دي مصطلح جاي لنا من الغرب. يعني لما كانت الكنيسة بتعتبر نفسها هي المنطقة باسم الله، وتشرع وتقول إن هذا تشريع الله، هذا شيء لم يحدث في تاريخ الدولة الإسلامية على الإطلاق. إحنا بنقول حزب عادي، سياسي عادي، الناس اللي فيه أشخاص عاديين، مدنيين عاديين، ممكن إنهم يخطئوا ويصيبوا وعملهم. وعمل فرق كبير جدا. الفرق بين دينه واساس دينه ما هو هيا؟ لا لا. في هيئة فرق هيئة ما أردت لك الفرق الفرق إن حد دينه هو بيعتبر هو رجل الدين هو الناطق باسم الله. ما حدش يقدر ناقشه. فما يقررو. هو شرع الله هذا خطأ ونحن لا نقبله فإحنا عندنا كل من آدم خطاء وخير الخطائنا التوبة وعندنا كل مرء بعد المعصوم صلى الله عليه وسلم يخطئ ويصيب فإذا عندناش عن شخص معصوم ومن عن طول عمرنا وانت بتشوف شيخ الأظهر يقول حاجة المفتي يرد عليه يقول رأيه مخالف وكثير من المشايخ والفقهاء يقولوا لا أو يخاف إذا ما عندناش شهنة هيئة مهما كبرت وكان يعني على قدرها اسمها الناطقة باسم الله فإذا عندنا شهنة عندنا كله احنا الدين حاكم على عمل ابن كويس. آدم وليس ابن آدم حمله حاكم على لو الدين لو النهاردة قلنا نعمل حزب إسلامي ممكن يطلعوا ناس يقول لك نعمل حزب مسيحي هم أولا نعمل هم أولا نعمل حزب المسيحي بيهن بس تظهر يجب أبدا ما لا فيه أي حاجة وأذكى بكثير من نعملها تصيبك من شوية الشعانين اللي بيهددهم يقول الحكومة تسقرهم علشان تكئة لمنع حزب لنا لهذا هم أذ... أذكر من هذا بيتريه. هم عودين حزب ش... ل... ليه شريعتهم كلها مطبقة احنا لشريعتنا للمطبقة م? كل شريعتهم كلها متعلقة بالأحوال الشخصية م? وكلها مطبقة ومحدش بتدخل فيها ومحدش ينكر عليهم ان يكونوا كنائسهم ويصلوا في كنائسهم ويتزوجوا طبقا لشريعتهم ونحن نعتبر أن هذا الهواج وليس سفاع وبنعتبر أن أولادهم أولادهم بيهديهم النسب ويرفوهم وبيأكلوا اللي هم عاوزينه وشربوا اللي هم عاوزينه وبيلبسوا لهم هم عاوزينه ما حدش بيقول لهم حاجه ولا يجوز لاحد ان يعترض عليهم ولا يتدخل في شؤونهم وإحنا بنقول انهم لازم يمثلهم في المجالس النيابيه التمثيليه مناسب لهم ده ده, ده كلام كويس جدا لا ولا ده يمكن تهميشهم اطلاقا ده, ده كلام اكتر من 5 6 مليون موجودين على اكتر من كده ده ده ولا يمكن ان يهمش مثل هذا العدد من ابناء الدولة ولا ينظر ده لهم. كلام كويس جديد. بس هل هل هل يفهم من دوت انك لا تمانع من قيام حزب مسيحي؟ انا ما عنديش مانع ايه اللي عندنا؟ لان عام ما القانون والدستور يعني الابله بيقولها يعني وما حدناش ابدا احزاب دينية فيها ابدا ولا هذا كلام غير صحيح وليس هناك نص في الدستور ولا في القوانين يمنعها ايوه ابدا هم النص اللي موجود التفرقه بسبب الدين امم اه اما طبق العرق او الاصل النص اللي موجود في بتاع الهيئة المتحدة بتاع حقوق الإنسان حقوق الإنسان هي عديف باخت أما هذا وعندنا نص المادة التانية من الدستور التي تنص على أن دين الدولة رسم الإسلام وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي ولاينا عندنا حكم المحكمة الدستورية التي قررت أن القوانين السابقة على تعديل الدستور ونص فيه على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، القوانين السابقة على هذا التعديل والتي لم تسقط بهذا التعديل اللي نساقق عليه المسؤولية عن تغييرها بما يجعلها متفقة مع محكمة التشريع سمير مسؤولية سياسية ده نص المحكمة الدستورية أنها مسؤولية سياسية، فإذن إحنا ليس عندنا شيء. لا إحنا بنضطر لا لا, لا. إحنا لحنا بنوعادي غيرنا ولا بنامتهن غيرنا ولا نسب غيرنا وما احنا ممنوعين شرعا فلا تسبوا الذين أدعون من دون الله فسبوا باعد ومن غيرهم لا إكراهها في الدين إذا ننفّسها. لاكم دينكم ولا يا دين. ما فيش عندنا أكثر من. عايزين ننتقل النقطة أخرى. ااا متعلقة بكلميتة أيضاً. في لا نعاود أقول هذا. كمل النقطة اللي لو بخنت بتقول عاوزين يعملوا حزب ديني أو هم يعملوا حزب مسيح علشان يحققوا بيه. بي إذا خلنا علشان يدافعوا عن حقوقهم إحنا أول من يسعد بالنوم يعدي عن حقوقهم. لأن ظلمهم. خروج عن أحكام الشريعة الإسلامية معصية لله في دين مش يعني متألت مجمل اليوم لا يعني بهذا اليوم؟ لا أنا قلت كتير وأنا قلت كتير بس يمكن من نشر أنا ليه يمكن من سنة أواخر التسعينات مع أستاذ عام عبد السميع وقلت أنه حين يكون لنا حزب نحن نرحب أن يكون معنا فيه أهل غير المسلمين لخبار يعني اللي اللي حصل لما ضم بتوع الوسط وجابوا رفيق حبيب معاهم ده مش جديد رفيق حبيب ااا أبتي ما شاء الله ما ما فيه فيه ما ياش يعني اللي إحنا كنا بنقول هذا قبل ذلك بسنين طويلة فهذا إذا الأستاذ مصطفى مشهور الله يرحمه قلها أيضا ولو أرجع لكتاب الأستاذ عمرو عبد السميع حوارات اللي هو فيها عمل حوار معي ومع الأستاذ اللي فيها في هذه هتلقى هذا, هذا في ثابت فاذا المساله لا بنقولها بجملة ولا بنقولها تكيئه دلوقتي ولا بنقول لا دي حقوق إحنا لا يمكن ان نحيد عن ديننا ولو كان ديننا يمنع لخدناها في ثابت إن ان لا ولكن ديننا يسمع إحنا لا نحجر عليهم في شيء نعم كل المطلوب عدم الإثارة الفتن <تصفيق> لا من ناحيتنا ولا من ناحيتنا يعني لما نيجي مثلا إقامة الكنائس نقول على طول من الحقوم إقامة أماكن العباد مش بكل المبهار. ولا جيش أعملها في أماكن تثير الفتن وإحنا أيضا مسلمين ما نعملش حاجات تثير الفتن ضدهم ولا بد من تنظيم جيدة جدا. لا أعرف حاجة. لا سيء. لا سيء. لا في الوقت الحالي جيدة طالما ما فيش مشاكل ما فيش مظاهرات ما فيش حاجة تبقى جيدة. سيئة جدا. هي طول أمرا سيئة. ليه؟ لأنهم لهم مطمع انا امتى علقت بالبلد تكون مسلمة اما يكون بفكر في مصلحة البلد ومن خلال شغلي بدي من خلال بيتي بربي صح وبطلع نش صح من هنا بيبقى انا مش مهم أن تمل إيه أنا بنتمل والله انا لا احكم على السؤال ده لا سيئة لا سيئ. الله مش كله كويس مش كله وحش جيدة في كلمتك ايضا في حفل الافتار آآ دعوت آآ الى فتح حوار مع الدولة وقلت, وقلت ان الاخوان بيمدوا قديهم بامانة وبصدق للحوار مع النظام حسبامي مشر في صحيفة افاق عربية يعني على أي أساس هاي يقام هذا الحوار بين الحاكم والمحكومين؟ أنت منعنا ليه مم. إيه الأخطاء اللي أنت بتراها فينا خارج عن القانون وخارج عن الدستور و و و وبنعامل بمقتضى هذه المعاملة لماذا؟ نبدأ الحوار وبعدين ينتهي بالزائد موضوع آخر مم. هل الجماعة مساعدة الناس تقدم من ضمانات أو تطمينات للدولة أو لل حكومه بعز في الدنيا يقدر, يقدر يقدم ضمانات ايه ضمانات اللي عاوزها اللي عاوزين ايه اكثر من كلمات وأكثر واكثر من تعهداتنا امم بس هنقدم عن عندنا رهونات هنرهن حاجة هنرهن اولادنا بيتخوف من ايه قدامهم تجربه السودان وقدامهم تجربه الجزائر وقدامهم تجربه طالبان في افغانستان اولا تجربه الجزائر يعني ما كانتش علشان يعني يعني يعني اولا برعض الجزائر, برعض الجزائر برعض ما تمتش م. وقضيت ووئدت في المال ولم تُعطَ ال ال الذي أخذ النتيجة, النتيجة, النتيجة الكبيرة في الانتخابات أي فرصة علشان يقال أنه اتخذ أي إجراء مخالف للعهودات فهذي دي, دي مسألة عسكر وتذاخر أجنبي وعمل الانقلاب قبل أن يتم من انتخابات المرحلة الثانية دي تاريخ ما حدش يقدر في في مخاوف إنه ذا لو لو الاخوان ويصل الى الحكم انا بكلم بقى الانتخابات وعن انه يحدث نفس شيء اللي حصل في الجزائر او اللي حصل في في يعني يعني احسن الكلام الافكار يعني ولا ايه ولا قصدك ايه يعني يعني هناك مخاوف وتخوفات والله الناس بتخاف يعني ان غير طبعًاً طبعًاً يعني ان احنا نقدر حاجه مش متخوفين من امريكا دلوقتي امريكا اللي عماله تتكلم انها تغير الحكام وإن يعني اللي دمت ده ده عندك سلاح مش عارف فيه حضرابك وعمل لك وحطمك وعمل فيها يعني هي دي اللي هتتلكك عليها أمريكا ما يعني العود اللي بيدور على تكئه وتلكيكة مش هيعدم أما الذي يريد الحق ويقدر قيمة الحق ويقدر قيمة مصلحة البلد فهذا شخص دول لهم منهج آخر نحن لا ندعو إلى أي اضطراب ونحن أحقق بكثير وأنا قلت أكثر المر أن لا أحد يظن إن إحنا لو فرضنا فرضنا جدل اللي يعني وهذا بغرصان وصلنا الحقيقة إن بين يوم, نقضى في يوم وليلة نغير الاقتصاد شمو وأن لا بد من مراحل وتدرب ومحاولات لحتى إن إحنا نعيد يعني تنظيم الاقتصاد على ما يمكن تطبيقه من أحكام الشريعه الاسلاميه ونحن نعرف اننا ناس لوحدنا في العالم ايه اللي مش مطبق بالشريعه حاجات كثيرة بقى ده انت عاوز بقى ده حاجات كدير. يعني ما تشوف التلفزيون بيعمل في فيه ايه حاجات علي... علي, على أي, أي حال أنا علي لو هندخل في ايه اللي مطبق وايه اللي مش مطبق دي دي بتاخد بحث طويل إذا كنت عاوز تعمل حلقه لوحدها بقى ده موضوع اخر اهلا وسهلا بيك واحنا بنجيب لك كلها انما حال. يعني دلوقتي الكلام المختصر في الوسائل ديت مش هيؤدي إلى شيء. ويكفي إن إحنا مسلمين نعتقد وعقيدتنا التي يجب أن نعتقدها والتي لا يقبلها الله تبارك وتعالى أن نكون مسلمين غيرها أن إن إحنا نتزم أن تكون الإسلام والحق ومن لم يحكم بعند الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بعند الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بعند الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق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 واحذرهم في حته ثانيه من ده ولو شاء الله انهم واحد على اخر فيعني يعني اذا النصوص واضحة احنا ده علاقه بينه وبين ربنا لا ابدا قال لك مفيش لا لا لا اذا لا انت فاهم حاجه ثانيه شوف انت عاوز اي واحد لكن لو قفلت في فرق ده بين في المسألة دي هفسر كل حاجة زي ما انا عايز وتفسر زي ما انت ليه هو بس بيفسر الدستور بس زي ما عايزين اسمع سمعني يعني ايه دي ما في صايمه كل الدساتير دي عن بتفصل امم وايه الان عندنا مزايب وعندنا ساعه وعندنا امكان اختيارات ايه لينا عايز اكلمك أ... اي حال انها يعني نتابعني فتحت باب بس وانا بموجز كده بسيط بارعت لك قمه الامر وعلى العقيده التي لا يكون المسلم مسلما ولا يقبل أن يكون مسلما بلاه. لا عقيدة دي. أوكي أنا مسلم. أنا متبني. من الحوك أن يحكم. أنا م. مت... أن... أن من الحوك أنه يحكم ويحكم بالذان. هذه علاقة بينه وبين ربي. من أذك كده إلا إلا القاضي ب... الأعد. القاضي الأعد يحكم. علاقة بينه وبين ربنا يحكم زي ما عاوز ولا قدامه قانون يحكم به. يحكم بقانون خلاص القانون ده يجي حاجة من اتنين يكون الشريعة يكون غيره. فاذا كان. فاذا كان هو بيحكم بالشريعة. في فرق مش زيها ما في حاجة زيها. طالما القوانين آه. غير مخالفة للشريعة. لا حلات. أولاً لا يمكن. لا يمكن أولاً في كثير من القوانين غير مخالفة للش للشرع. في قوانين غير مخالفة. كل المخالفة. وفي مخلف. كثير من القوانين مخالفة. لحد نحنا نفضل في القوانين الربة والفوائد ما. كلها مكلفه كان الشرع الاسلامي ده وجه لا هوجة مش هوجة ولا وجه نظر ولا أي, أي حد في العالم يقدر يقول عليه وحتى شوف اكبر استثناء بيتكلم عن البنوك ما ننا ما تكلمش عن الأفراد ولا يتجادل ولا يتجادل ابدا لان التعامل بالربا بين الأفراد ربا لا محرم ده موضوع فقهي وانا ما ادعيش لنفسي ان انا عشان كده قلت لك ان هذا موضوع يعني خارج عن الحلقة أو مش ما, تنفع ما تنفعش هذا الحلقة عشان الكلام فيه انا لي. عايز اتكلم عن علاقة الاخوان بالحزب الوطني وبالاحزاب سيادتك ليك تصريحات منشورة منذ فترة طويلة منها مثلا في عام 78 لما كان الاخوان ليهم حوالي 17% تقريبا من عدد مقاعد مجلس الشعب قلت بان الحزب الوطني وصفت الحزب الوطني قلت انه قوي جدا لأنه سمح للإخوان بالحصول على 17% عشر ما... من مقاعد مجلس الشعب. يعني بماذا تصف الحزب الوطني الآن؟ لا. السجال الطبيعة جدا. إيه. سبعة وثمانين كان فيه ما يعني هو أقوى دلوقتي؟ ولا؟ لا قطعا الم ال ال سبعة ال... وثمانين ال... كانت الم... الحركة الشعبية و وتنبأ ش أكبر بمراحل كثيرة من الآن. يعني كان أقوى جدًا. النشاط العام الجماهير أنا ما بكلمش على الحزب لا انت الحزب لا انا ما بكلمش على حزب الوطن انا اولا مش فاكر هذا التصريح يعني مع احترامي مع احترامي الشديد ليك يعني انهم ما يذكروشها مش لما يعني وقال ان يميها يعني قبل هذا فجئت كويس, كويس احنا برضه نقول هذا وكنا نرجو إن المساله تتطور الى افضل لا أن تنكمش إلى الأدنى ال ال الأفضل إنك تاخد عدد مقاعد اكبر مش مقر. لا ابدا أنا عاوز انتخابات حسن تقديم انتخابات حره ونزيه نأخذ منها واحد ولا نأخذ منها خمسين هذا ما بقى والحكم فيها لله ثم الشعب مش ربنا ما بينزلش عشان ينتخب الناس إنها بيقول للناس انتخبهم مسألة الحكم لله مش نشارك يعني أه برضو هنرجع تاني للمسألة الفقهية يعني دي مسألة أمر بين علاقة بين العبد عبد وبين رب هتفضل تقول لي ايه دخل الانتخابات في ايوة أنا أقول انت تعرف ان انا في الانتخابات ربنا اذا زورت اي بقومت بمعصية إذا ادعيت للناس كلام غير صحيح، يبقى أنا بقوم بمعصية. الدين الإسلامي دين يتدخّل في كل أمر أمر إنسان. كل إن صلاتي ونسكي وحياتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وذلك أمر وأنا أول مسلم. أنا الآن انا بقول أنا بحاورك وأنا بصلي أنا دلوقتي, أنا دلوقتي, أنا دلوقتي وأنا بحاورك ملتزم بأمر الله. ان ما لا أقول لك شيء ده اعتقد الصحة. يعني انا مش ملتزم بامر الله ما ملتزم هو لما انا ملتزم, ملتزم بامر الله انا انت بأمر أنا, انا انت لا فعلا في, الـ في, الـ الـ ل... ما في الاخرين ما عندناش الصلاه لوحدها ما عندناش هذا الكلام غير والد عبد في الشريعه الإسلامي اي عندنا الشريعه حتى الصلاه امر ده انه اديها علنا على يوم عن الموضوع لا نسمعنا احزاب كتيرة والمعارضة موجودة لكن الـ الـ الـ الاخوان بتوع الاخوان المسلمين عايزين يتذرعوا بالدين ويقولوا الاسلام هو الحل الاسلام حل الايه الاسلام حل ده شريعة الاديان كلها لا لا, لا. مش لاكو معارضة ولا حاجة اخبالك مافتكرش باقر لا لا <تصفيق> هما ارائهم لا بتشكل اي يعني ارائهم متطرفه يعني هم ارائهم متطرفه فهما لو عمل لهم حزب هنقدر نقدر نحسن الناس دي بتتكلم ازاي تفكر ازاي نقدر نرد عليها نقدر نتفاهم معاها ما يبقوش يعملوا لنا عقبه في تقدم وتطور بتاعنا لا ليه لا كذب ان ما لهمش حاجه لحد دلوقتي حاجة ظاهره مش شايفين لهم اثر يعني دلوقتي ما فيش حاجه مؤثره يعني فين انت بتشوف الاخوان المسلمين انا بروح اصلي ما بشوفهمش ما في الجامعة ما بشوفهمش ما بيظهروش الا ساعات بيبقى في حاجة في فلسطين مظاهرة لا ما فيش ما اعتقدش نلوم لهم دلوقتي دور دلوقتي خالص يعني هما يعتبروا اقوى معارضة بس بس لو خدوا يعني لو خدوا حقهم هتبوظ المساله خالص الاخوان المسلمين مهما كتروا هم قلة عمرهم ما هيكونوا اكتر من عامه الناس وانا اشوف ازاي ايه اللي يرضي عامه الناس اه <تصفيق> الاخوان المسلمين اقوى عرضه في الشارع المصري. لا طبعا يعني بعارضوا في الشارع المصر لا, الشارع المصر. لا. بمناسبة الشارع وعزين نتكلم عن حجم ونفوذ وتأثير جماعة الاخوان المسلمين في الشارع المصر صحيفة افاق عربية يعني قريبة الصلة بالجباعة او معبرة عنها الى حد ما قدّرت ال ال مشوا في جنازة المرشد الراحل مصطفى مشهور بحوالي مئة ألف واحد مئة شخص يعني هل هذا رقم صحيح في رأيك وهل كان استعراض للقوة يعني؟ من ناحية تخدير أنا ولا شيء قدر لأن أنا كنت راكب السيارة التي تنقل الجثمان أي. إلى جوار السلاح ولم أكن أرى صياعا أخر وشو أرى نافع ولكن أنا في منحنى من منحنيات تقدم عليا اثمان من مرسلين أجانب احاول يعملوا معايا حوار اقول مش يعني مش كويس قالوا بس انت بتقدر الناس دول الجايين هنا الهجوم قد ايه قلت لهم مقدرش انت لان انا قاعد زي ما انت جوه سياره مم. ولا اصلي انتوا اللي بتقولوا لي ان احنا نقدرهم ب200000 ألف, ألف تلتمية ألف؟ اه هم رايهم كده انا بكلمهم هم قالوا انا ما اقدرش اقول يعني, يعني فيهم قدرهم بمليون يعني لما تشوف الصورة بس ما اصبر بس بس لما تقول انا خالص. انا معرفش ده انا مالي انا ما اقدرش اقدر لان انا ما شفتش ولكن انا بقول لو شفت انا شفت بقى قناة النيل للاخبار وهي جايبه جناء الله يحفظك جنا جيبها جايباها ولا ايه امم لانها جايباها بصوره من حته عاليه قوي امم الشارع من شارع من واخره كذا كيلو امم من الناس كلها امام على بعضها مفيش قدم حال القدم فيها الناس تقدر القدم بطول المصور الله يكرمهم المصور <تصفيق> قدرتهم بثمانين ألف على كل حال نحن ستة ستة أما بقى كلمة أما كلمة تعرض للقوة فدي يجب الناس تمعه وتستبق لسبب بسيط لأن إحنا أولًا ما حشدناش حد لو كنا نريد أن نحشد الناس كان يقعوا جن فاحفلات ووو آخرك تبقى زي طبعا لو كان في إمكانيات دوت لكن لا احنا ما لكن... في هذا إن إمكانيات موجودة كنا عاوزين على إثبات وساعات والناس كنا عملنا الناس جاية من كل فج من كل جاية مشي فهاد الجماعة يعني كل المسألة كلها أن الخبر وزير فعلم علم الناس وبفقم من تلقاء نفسهم <تصفيق> هم اللي نظموا نفسهم يعني انا يعني ما دي مسائل ما انا ما كنتش اتصوره انت وغيرك ساره من قادة الاخوان بتقولوا ان الاخوان هم اكبر معارضة في الشارع المصري بيتقال عدد حجم الاخوان قد خضرب ايه في عندنا دلائل انتخابات 2000 احنا رشحنا في 23 43, و... 43 دايره 43 شخص ايوه حصلنا في كذا على عدد يزيد عن جموع المعارضة الرسمية كلها والأحزاب الرسمية م. يعني جاءنا سبعة كلهم هم ما ما إلا ما جميع الأحزاب الأخرى ما جيبش سبعة عشر قلتي لهذا له دليل فهي تقل مننا في ذلك تقول الوقت أكتر من سبعة آلاف وخمسمائة شخص في الحملة الانتخابية ولكن الناس انتخبت ما زالوا متقللين لا و... لا خلاص خطلعوا في, في نفس الاخر كانوا فين فيعني فيها مثلا لما تيجي هذه الجنازة وهذه الجموع وحجد من الناس لجم من نفسهم الناس كلها قطع انا ما ادرش اقول حاجة انا اقدر اقول فقط حاجة واحد مم. نحن نطالب بانتخابات حرورة والنزيئة هذه هي الطريقة الوحيدة اللي البشر يعرفها على كي يقدر يعني يقدر حقيقة حجم كل القوة لا, لا يطرح فيها شعار اللي تنموا الحل ولا يطرح فيها بقى لا يطرح فيها بقى شعارنا <تصفيق> ومبادئنا وعقيدتنا فيها احنا لا لا لو لو حزب تاني سياسي وقال لك انا هقول له هو الحل يقول انا كمان هو حب يعني يقول لا الناس لها عقل فينا رد الناس جماعه الناس مش هنقول له لا احنا نقول اسلام لا زي لا أبن ولا بنقول عمرنا ما نشارك إحنا بننشغل بنفسنا فقط يعني لما ندخل انتخابات ما بنكلم عن حزب الفلاني ولا حزب العلامة ولا المرشح الآخر ولا اللي ولا عمرنا جرحنا مرشح آخر. إننا بنكلم عن نفسنا فقط. في حفل فإحنا اللي عاوز يعني إحنا ندعو لعقيدتنا والمباعنة والأصول اللي نحنا ن نهده والإختيارات الفقهية اللي إحنا اخترناها لأن فيه بعض المسائل اجتهادية. مختلف معنى مسلمون نساء من المسلمين أيضا فيها إن ما إحنا ناخذ سيارات وضع المرأة انتخابات التعبير السياسي كلهم هنكلم في بعض المسائل يمكن قلت برضو سأكون مستشار في في حفل الإفطار برضو قلت إنه جماعة الإخوان لها غ... بالتحديدا يعني غايات واضحة وأهداف محددة ومنهاجا ثابت لا يتغير ولا يتبد يعني البعض فهم من دوت إنه التاريخ لو أعاد نفسه اختلف شيء في مسيرة الإخوان كل كل شيء هاي هيفضل كما هو راح يبقى إلى ف... إلى أنت الساعة يعني يعني هل فل... معنى كده هل معنى كده هل معنى كذا سوئ سؤالي تفضل سؤالي هل معنى كده إنه الإخوان في مسيرتهم لا يخطئوا أبدا أبدا و... لا يخطئون ومش يستفيدوا متضررين ف... أولا في فرق بين العقيدة وفي فرق بين التصليح أنت تخطئك بتعتقد... أنا أعتقد في الصلاة هو مصلي ممكن أخطئ في الصلاة إنما أعقلت في الصلاة النهوة الجبل أنا بكلم, في مرقى مرقى بس بكلم بس في مراجعات على المراجعات في الأساليب في الطرق وفي المسائل فيها اجتهادات زي مسائل اللي حصلت لما عملنا الرسالة بتاعة المرأة والمسائل المرأة المسلمة في المجتمع المسلم وأيضا التعبذية السياسية والحزبية والنظام السياسي دي فيها تطويرات كلها تطويرات أساسية وهمة فيها في يعني إذا بيبقى في فيه نعم في في ديننا الإسلام وعقائد ومثوابت لا يمكن نحدها عندنا مثلا مسائل المواريث لا انا مش على يا خلاص في الامور دي انا بتكلم في تاريخ الاخوان ما هو نظام اقتصاد انا بتكلم في في الممارسه السياسيه احنا عندنا لما لا, لا يخطئ الاخوان لأ ابدا لان احنا كون لما نقول الاسلام ما من مين قال ان احنا نخطئ مين, مين نعم هذا من الزعم ده نبقى بنخالف دننا اللي بنا... اللي بنطلبه اللي احنا بنطلبه إليه لأن احنا بنقول ليس بعد المعصوم صلى الله عليه وسلم مش احنا بنقول فقهاء العلماء والمسلمين كلهم وقضوا على أجماع أنه ليس بعد المعصوم صلى الله عليه وسلم معصوم وأن كل مريء يخطئ ويصيب فمش ممكن وأن احنا عملنا ليس حاكم على الإسلام، بس ولكن شريعة الله والقرآن الكريم والسنة المطهرة هي الحاكمة علينا وهي اللي الدخول لنا أنتم أخطاتم أو أخطأتم. لم يحدث أبداً إنه حد من الأخوان أو من طيالاتها اعترف بوجود خطأ. ليه في الممارسة؟ ليه؟ محطرش. إيه اضرب مسك. إيه, ال... ايه الحاجات اللي تعود تقولها وإحنا ما اعترف نجمي. أو في زي زي مسألة إنه ال... ال... ال... ال... ربط الانتخابات مثلاً أو طرح شعارات. آآ آآ زي إسلام هو الحل. ناس ناس كثير من الناس مم. وكثير من الناخبين يقول لك إنه ده, ده ده دخول في أمور دينية. ده, ده, ده, ده, عقائي عقائي دي ده مش خطأ ده إذا اللي مختلف في وجهة نظره بالعصائك. مش خطأ. ده مش خطأ. مم. إن الدافتلات موجود. وهو من حق إن يقول اللي عاوزه مم. وأنا من حقي إن أقول ما ما أعتقده. وأوكن به وليس من حقه أن يحظر عليه ويمنعني وإلا يبي يستعمل القوة عشان يحرمني من حقوقه وهذه اللي إحنا بنتفادا وبنقول العنف ممنوع. بمناسبة, بمناسبة العنف صاحبنا الشهر بمناسبة العنف حديث عن العنف سيادتك مبادرة وقف العنف. اللي إطلقتها قادة الجماعات الإسلامية في من السجون سيادتك آيات اي اي اي اي اي اي اي ال المبادرة دي لكن لكن قيل ونشر انك رفضت انه هذه الجامعات تقدم اعتذار للشعب المصري عن الممارسات او او ما يسمى او الجرايم اللي ارتكبتها هل هذا صحيح انك رفضت انها تقدم اعتذار ما تقدمش ده شأنها اه وانا لا اتدخل في شأنها ولم اقول اي شيء ده مش صحيح مزار. مزار. هم قالوا انهم بيعتذروا اه فانا حد فيهم في ايه انا كل اللي قلته اه ان الناس بتقول ان انتوا رقرين مش هتعملوا مبادرات ويقولوا المبادرات كلها قام بها الام لسبب واحد أن يقنعهم بعدم التعامل معهم، وهم انتهوا إلى لا دعاء نفس العنوان دعاء لا قضاء وهو نفس العنوان من بعد اللي احنا أصدرناه سنة 1998 وتسعمائة ثمانية وتسعين ألف وتسعمائة تسعة من يميها والتطبيق العملي من ذلك الوقت أن احنا لم يوجه إلى أي واحد مننا أبسط بارتكاب بتفعيلهم. فإذن هذه هم والدولات وصلوا بهم لمحاذى المرحلة. إحنا بقى مندين شدهم إحنا لعمن كنا عليهم الآن يعني تكلموا في حقوقهم السياسية بذق مع مع تعديل العقيدة وأنهم لا يستعملون العمر هل, هل هذا حصل كلام عن يعني حقوقهم السياسية والدعوة إلى العمل في المجتمع؟ مم. ما حصلش كلام في هذا. على ايه الاحوال اللي اعتقد ان الجماعات الاخوين شيء وهذه الجماعات شيء اخر خالص يعني, يعني لنا لها مفين بيننا وبينهم حتى بعد التعديلات اللي هم عليها مم. لنا بينهم مختلفات مثل نظرة للمرأة المظرة في النظام اللي النيابي استعمال العنف اعتقد انهم لا إنه... استعمال هم اللي قال اقلعوا عنهم ماذا تتكلم عنهم بعد الاخلاع مم. قبل الاخلاع طبعا احنا من الاول خالص و لا هل يكون لنا بين بين أي نوع من أنواع الصلاة؟ وإن كان البعض ما بيفرقش بين ولا كله إسلامي. لا هذا المقام في, في الأول ظهر. هذا هذه بعض الناس يعني ظهرت هذه الدعوة في الأول. الأول مخل... لا زالت الآن يعني انتهكت وخلط ما بقاش قلة صغيرة التي هي لا تريد لنا أي خير. اما عموم الناس نفس الرئيس الجمهورية قال ان احنا لا نمارس لا لا لا, لا, لا ميرسلهم الوزير عبد الحليم موسى قال قالها في لاموند امم بقى انت في انا عندنا هذا التوجهات اللاموند الفرنسي اه فيها لاموند الفرنسي وقال عبد الحليم مع موسى كلم علينا وقال احنا لا ان احنا جماعة لا نمارس العمر وقال لما حصل فيه حاجة اثناء وجوده وزير الداخلية وحصلت من اللي عمله بتاع فقالوا بيه المسلمين قال اللو لأ لأصر لا لا قبل الحكاية لأصر لا هو قبل الأصر ديه ملحقش يتكلم ولا ما شلوه وخلوه لأصر إنما قبلها كان حصل شيء واتكلم برضه عليه قالوا أن الصحفين قالوا على أخوال المسلمين قبلهم نتكلم لكن هل بتعتقد فقالوا العمف جماعة مم. أخوال المسلمين لا تمازل عمف لكن عم. تعتقد أن الجماعات الآن مم. لم يصدر منه كده ما واحد ده إن إحنا نوارس العمف كدير. أنا ماليش علاقة شخصية بهم حتى أن أي. أتكلم عنهم ماليش معرفة بأشخاصهم ولا ده جودون نفس السجون مم. أنا أحرابكم من إيجا سعد مسيار بماذا تصف الإعلاقة بين جماعة الإخوان وبين الأصهر الشريف هل علاقة جيدة فاترة سيئة؟ نعم علاقة طيبة نحفرمهم ونحرص على أن يبقوا في مكاناتهم. الكريمة حتى لو حصل اختلافات في بعض وقت وما هو اختلافات ما لا لا ما يشتجرح الناس والناس لما, لما تقتل بيتقتل مم المفتي ساعد يقتل ما شغلته وكل واحد من محترم وهذا شيء ما موجود في كل مال ازاي؟ 100 وجودة زيك وحد يعني يظهر الإمام الشافعي ولا أحمد عنبال ولا غيرهم كل كلهم محترمون وكلهم يعني نقول لهم ونحترمهم مؤخرا ساعة نشار مصر احتفلت مرور 50 سنة على ثورة يوليو يعني في اي وقت من الوقات كان الاخوان المسلمين بيشعروا بانهم اقل اضطهضا خلال 50 عاما الماضية <تصفيق> وقبعا يعني في اخر عهد السادات قبل ما يحصل النكسة بتاعتهم يعني في, في سبعينيات في سبعينيات وهو طبعا هو قدس وعد ثمانين يعني هي. قبل كذا سبعينيات يعني حدثت ملوحة في سبتمبر كذا. ملو. لما قبل كده كان فيه يعني انفراجة. فترة فرحة حرية اللي عند الناس كلها. وبعدين هو لما تحول من نظام تحال الاشتراكي الى تحال سياسية برضو صاحب ذلك قدر من يعني انفراج الحرية العامة. هل بيصل إخوين؟ إلا إمتلاك قناة فضائية على غرار قناة المناربية بالله دي أماني وأحلامي إنما بيشة. يعني هذا الآلة إزاي منه دولة تسمع لنا حتى تقبل معانا وتعجل للكون المصرية يعني ما هذا مسألة ما هياته ممكن حاجة. بيتبس من الخارج مثلا هو برضو لو مصالح للكون المصرية مش هتحز لنا ضد الدولة بالنسبة للعمل للمرأة سعب نشرت لك تصريحات بتأيد فيها ترشيح المرأة في الانتخابات وحق الانتخاب يعني هذا رأيك الشخصي ولا رأيك جماعة؟ قلت لحضرتك ان احنا اضمنا رسادة عن المرأة المسلمة في المجتمع المسلم اه. وقلنا اننا نحقها انها تنتخب وتنتقى وهذا صبق عملا وعملها بالنسبة للقضاء، وقلنا قلنا أيضا بالنسبة للقضاء إن بعض المذاهب بت يعني ااا م فيما يتعلق بأنواع القضاء اللي تالعة فيها، وقلنا هذه مسألة خدمية وكل مجتمع يشوف أحواله، وظروف، إحنا قلنا إنها الآن مسألة خدمية يعني تعمل كقضايا؟ تعمل جملة هي مسألة وتبديك العملية هل هناك ظروف ملائمة؟ لكن من حيث يعني, يعني مثلا لما تيجي مراقب وكيل النائب. اللي بيقوم الساعة كذا بالليل من حتى عشان المبدأ موصف. عشان يعني يعني يركب ويمشي فين الزراعات وفي الأرياف وفي كذا وإلى كذا يعني هل هذا الشيء طبيعة العامة للمرأة لكن المبدأ قائف من ناحية أنها تالي أنا مثلا أفضل أن المرأة تالي خضائي الأحداث خضائي الأحداث أنا أفضل في أن المرأة مثلا تشتغل في النيابة وتحقق مع الناس الصغيرين في وفيها يا جيه انا احلى ما يجي شابه تتظبط بالليل وتدخل على دار شاب ماشي كلمه في في حديث الان عن محكمة الأسرة والله هيعملوها كل تنظيم طيب من شان أن يعجل بنظر القضايا ويضمن انها يعني تنظر على وجه صحيح ويعني اعداد للقاضي ما يجعله يستطيع أن يحكم وفيها حكم أقرب إلى الصواب يبقى ده شيء احنا كل اصلاح قضائي تصبح رئيس جمهوريه أيضا؟ ها تصبح رئيس جمهوريه لا دي لا بقى اه ليه لا احنا مش احنا احنا عندنا عديه عندنا اعاديه ولا... النائل الام. بقى الائمه الكبرى وبنخص عليها الامامه اللي موجودة لان احنا ما عندناش امامه كبرى فعندنا امامات متفرقه في كل دول احنا بنقول كده ومع ذلك في راي النهارده بيقول رئيس الوزراء بم <تصفيق> لان رئيس الوزراء النهارده ما هيشرح تقول ما هيشرح حبت ولا رأي شخص ولا راي ولا الاخوان ها هل دي اراءك الشخصيه ولا رأي ولا راي أنا, انا ما انا الكتب بتاعنا بتاع الرساله اللي عملناها ما تترتش ايه فيها كل حاجه موضحه المسائل هذا موضحه ومفصله عايز انتقل سريعا ل 12 للمسائل الخارجية انتفاضة الفلسطينيه سيادتك طلبت دعم الانتفاضة الفلسطينية لكن ما قلتش ازاي نجيب لها الدعم يعني يعني هل صور الدعم دوت هتكون دعم مادي دعم معنوي هل دعم السلاح هل دعم فتح باب تضامن؟ كل أنواع الدعم التي يمكن أن يدعم فيها إنتفاضة الفلسطينيين فرض علينا أن نقدمها له. ويجب أن ندرك أن الخطر ليس على الفلسطينيين فقط وإنما هو خطر علينا وأن نحن حين نقاتل أو حين قتمنا سنة 84 أو سنة 65 أو سنة سبعة وستين أو سنة ثلاثة وسبعين لما كنا نقاتل مجاملة للفلسطانيين وإنما كنا نقاتل دفاعا عن مصر وأداءا لفريد المسلم عنده فريضة أنه يدافع عن أعداء الإسلام يعني في كل مكان والو والوطني عنده حد في النهاردة مرتاح لوجود دولة ذرية على حدودنا الشمالية يعني إذن الشرخية يعني هذا حد في مصر من اللي بينام من هذا الخطر لا في خطر حقيقي طبعا لكن, لكن واللي بيجري في السنه هذا الدعم يبقى بس دعم مادي ومعنوي ولا لا, لا اريد ان ادخل في اعمال وقت. السلطه ولا اريد ان يعني انا ازداد السلطة بانها تفتح الابواب الممكنة زي ايه كل زي ما تقول ايه اللي انت الدعم المادي موجود الدعم المعنوي موجود المظاهرات السلميه ولا ولا لا بيحز بيحز بيحز مادة بيحز مادة ما عندناش ما اولا لا لا لا سيبك انت من حكايه الدعم المادي والفلوس والحاجات دي دي لازم تكون عن طريق معين وبتقولها اوضحها ولا يمكن انها تصل لجهات كثيرة في فلسطين يعني لا يمكن لا توصل منها شيء لف <تصفيق> ومناسبة حماس ايه علاقة م. الجماعة بحماس يقال انه في علاقة بين هم هناك وإم حماس وقام على فكر الإسلام وفكر أخوى المسلمين ولكن هم جماعة مستقلة فيش علاقة بين لا في علاقة ان احنا نقول سلام وسلام اذا شفناه ان نخدهم ولكن يعني احنا من دير من لا ندير أمورهم ولا يمكن لأحد آخر انه يدير أمورهم ونفس الشيء مع حزب الله مثلا؟ لا حزب الله له هو أرضاء أخرى مختلف. يعني ومع ذلك ان علاقتنا بيه طيبة ولما حين كان يقاتل ال الصهيونيين عشان محتلين قلنا فلسطين كنا بنأيده ولا زلنا نأيده ولكن أن يكون بيننا نقول زي حماس حماس قيما بيقول لك على فكر الإخوان المسلمين وعلى عقيدة الإخوان المسلمين ومبادئ الإخوان المسلمين طبعا لا وما ذلك اختلافنا بيننا بين العقيدة أو المذهب بينه وبين حزب الله ليس معناها أن يكون علاقة بيننا وثيقة لا علاقة طيبة ونحن نحترمهم نتمنى لهم كل خير ونحترم جادهم ونحترم مواقفهم البطولية الحياة في تساؤلات كثيرة على ألسانة الناس وفي ملفات أخرى لكن الوقت أدراكنا النهاية بنشورك ساعة من الشعر نشكركم ونشكر الدريم ونشكر كل العاملين اللي شاركوا في أداد لهذه الحلقة وشكرا. وأنا سعيد إن التقيت بك ويعني مت يعني مممتن يعني وأقدّرك وأقدّر يعني شكرا. فضلك وعلو كعبك في الإذاعة الحديث وأنت عملت تحديث طيب بأسلوب راقي وطيب جداً وأنا أشكرك عليها. شكرا شكرًا ستشار. شكرًا أعزائي المشاهدين إلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج ممنوع